124. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 125. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 119. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون